فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم انما ذلك الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَا يُحْزِنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَن لَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ